بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان تكن قسم منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان 114. سنلقي عليك قولا فقيلا 115. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 116. إن لك في النهار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 وَالذَّرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أَلِنَّ عَمَتِ وَمَنْهِلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا إِنَّ كَنًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن لن شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فاصافر عون رسولا فأخذنا وأخذوا وبيلا فكيف تكون يتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فَمَن شاءَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ سَبيلاً إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَكُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَقَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 114. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه